غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسه هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الغماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد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 وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ وجا أربك والملك صفّ صفّ وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ الإنسان